طب كيف الشعر والشعر والغلاء ما تعذر ما تردد ما تولى في مع الهلع ما بصدى البيوت اتزالها تاتب القصايد في المجاه ما اهتويها روبتي ومنعي لاجتات منها في حجابة جيبها واضحب عليها القوافي والمعاني تبدأ عنا من الدار يركب الجزيرة البدو صبه إلى هدد عنا مدي جنتجي قفو ما فيها حيلة كل سادة فارع ما هي يبدأنا الخطيرة شكلها فلن خطيرة هل عرم من شاطها البهي ما تحصرنا يدفى المجاهي مهتويها روبتي ومنعي جت تمنى في حجابة جيبها واتعب عليها هي والمعاني تبدى عنا أسود من الدار كب الجزيرة البدو صفهي لا هدت عنا من تجين تجين كبومة فيها حيلة كل سادم فارح ما هي بدنا الخطيرة شكلها فلن خطيرة العرم من شوطها You're my